طيب. هذه أخت من اليمن تقول شيخنا بارك الله فيكم هناك أخت تسأل أن أمها ممن يأكل القات وهي كبيرة في السن وعندها سحر أو مس لا تدري بالضبط وهي الأم أو وهذه الأم تعمل أعمال يدوية وبنتها تبيع لها وهي تريد بذلك أن تتسلى أو تتسلى أمها بهذه الأعمال وتخفف من أكلها للقاة ولكن لاحظت أن أمها تشتري بالمبلغ, بالمبلغ القاة فللبنت تكون آثمة بهذه المساعدة زادك الله حرصا أختنا الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله سبحانه أن يذهب هذا الشر عن والدتك وأن يكتب لها ضغض هذا الشر وأما ما لو كانت هذه الوالدة يعني تأخذ هذا المال الذي تعينينها على كسبه ببيع ما تعمله من الأعمال فإن ذلك داخل في المحرم أو في التعاون على الإثم والعدوان ومثل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله وأن يعين عليه حتى وإن كان يعني الذي يصنع هذا الأمر هي والدتها لكن عليها أن يعني تنصحها وأن تستعين بمن ينصحها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها لقبول خير وأكثر من الدعاء لها لأن يبعد الله سبحانه وتعالى عن هذا الشر إنه سبحانه وتعالى جواد كريم والله أعلم طيب هذه أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليك كيف يفرق المرء بين أعراض السحر وأعراض العين او الحسد وكيف يتم إزالة السحر إذا كان موجودا في البيت أفيدونا بارك الله فيكم وحبذ لو تجعلوا لنا محاضرة تتكلمون فيها عن هذه الأمور بالتفصيل وكيفية العلاج منها وجزاكم الله خيرا طيب قد طلبت محاضرة فإذا ان شاء الله نجعل الإجابة عن هذا السؤال فيما لو يسر الله سبحانه وتعالى محاضرة في ذلك بالحمد لله سبحانه وتعالى طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم يقول بارك الله فيكم أخت وجدت ورقة نقدية على الأرض أمام متجر مغلق فأخذتها تريد أن تعرف ماذا عليها أن تفعله الآن وجزاكم الله خيرا في فيك أخي الكريم بالنسبة لهذا المال الذي وجدته هذه الأخت فما دامت أنها قد وجدته أمام متجر مغلق لعلها تأتي في وقت آخر ان شاء الله وتجد هذا المتجر مفتوحا بعذن الله سبحانه وتعالى واللقطة التي يجوز للعبد أن يستعملها ويأخذها هي التي تكون غير ذات قيمة وليست في حرز, ليست في حرز وغير ذات قيمة وتكون أيضا يعني غير مقد... فيما... آه... ليس في مقدوره أن يصل إلى صاحبها ليس في مقدوره أن يصل إلى صاحبها فهذه التي يجوز للعبد أن يأخذها ويستعملها لكي لأنه لو تركها قد تتلف فقد يستعملها والله أعلم أو يجوز له أن يستعملها والله أعلم أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم في حديث خلق الله آدم على صورة هل كان لآدم صورة قبل خلقه جزاكم الله خيرا وأحسن إليك أخي الكريم طبع المسألة هذه تدور على حديث خلق الله آدم على صورته فهل الضمير في قوله في صورته راجع إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى آدم و ممن قال بأن هذا الحديث يرجع فيه الضمير إلى آدم عليه الصلاة والسلام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى وتبعه بعض المتأخرين واختاره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى لكن نقول بارك الله فيكم هذا الحديث هذا الحديث مما سكت عن عنه أهل العلم في يعني الصحيح أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن سكت أهل العلم عن الكلام والخوض عن الكلام والخوض في تفسير هذا الحديث في تفسير هذا الحديث فنقول نؤمن بهذا الحديث على ظاهره خلق الله آدم على صورته والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى لكن ما هو تفسير هذا الحديث هذا مما نسكت عنه وقد أجاب ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عن كلام ابن خزيم من سبعة عشر وجه رد فيه كلام ابن خزيم عليه رحمة الله تعالى ويراجع كلامه, كلامه نفيس والإمام أحمد لما سئل أو لما قيل له خلق الله آدم على صورته يعني آدم قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى فهل كانت لآدم صورة قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى فإذا قلنا خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم يكون أيضا هناك إشكال فما هو المقصود وما هو المراد على صورة آدم آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى فكيف يخلقه على صورته فنقول قد أجمع السلف عليهم رحمة الله تعالى إلى زمن ابن خزيمة رحمه الله تعالى وعفى عنه على وأعني بذلك أتباع المنهج الصحيح وسلف هذه الأمة أجمع على أن هذا الحديث المراد يعني في ضمير رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى يعني حتى لو قلنا بضعف حديث اللفظ الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن حتى لو قلنا بضعف هذا الحديث فيبقى المعنى هو هو كما هو ولا فرق ولا فرق لأن من هنالك من اهل العلم من ضعف النفض الاخر الذي فيه خلق الله آدم على صوره الرحمن لكن حتى مع ضعف هذا الحديث لو قلنا بضعفه يبقى المعنى ونثبت الـ الـ الحديث والضمير نقول هو راجع الى الله سبحانه وتعالى لكن لا ندخل في الخوض في تفسير هذا الحديث وما كيف يكون كيف تكون صورة الله سبحانه وتعالى وهل هو تصوير يعني في خوض في التفاصيل ونحن ذلك هذا لما يسكت يجب السكوت عنه والله أعلم طيب هذه أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم فتاة تقدم إليها رجل متزوج ويريد أن يسكنها مع زوجته الأولى وهو فقير وليس عنده عمل عمل قار هكذا أم القار لا أدري ما المقصود طيب ليس عنده عمل يعني سلفي هل أقبل به من أجل دينه أم أرفض صالح وأما أن تقبل به أو لا فهذا الأمر يعني يجب أن ترجع فيه إلى نفسك أنت أولا لأن المسألة ليست مسألة استشارة هنا الآن هي مسألة متعلقة الآن بالحال الذي سوف تعيشين عليه فإن كان الرجل لا يستطيع أن يوفر لك مسكنا فعندها أنت التي يجب أن تجيب على هذا السؤال الذي تفضلت بسؤاله فهنا المسألة ليست مسألة الآن تتعلق ب يعني فقط دين هي مسألة الآن متعلقة أيضا بشيء من الحقوق متعلقة بشيء من الحقوق فإذا كنت تصبرين على ذلك فهذه مسألة ثم المسألة الأخرى وهي ما يتعلق بسكنة مع الزوجة الأولى فإذا كانت المسألة يعني تتعلق أيضا بسكنة مع الزوجة الأولى فهنا أنا أنصحك أن تسألي عن حال هذه الزوجة وعن دينها وعن خلقها فسكناك ورضاك بالسكنة مع الزوجة الاولى يجب في أن يعني تنظري جيدا في الحال الذي سوف تكونين عليه فكثير من النساء يعني إذا رأتها الزوجة الأولى يعني حاولت إذاءها بشتى الطرق سواء كان باللفظ أو بشيء من الفعل أو بشيء من الأمور والدسائس التي تحصل بين كثير من النساء التي يعني لهن شيء من الـ الـ الضرات كما يسمى وإن كان هذا اللغة فيه شيء من التحفظ لكن نقول بارك الله فيك الذي علينا والذي, آآ والذي عليك والذي ينبغي عليك أن تنظري أنت في حالك وأن هل أنت ممن تستطيعين ان شاء الله يعني أن تتحمى لشيء من هذا الحال وهذا الوضع وأما ما لو كان السؤال فقط عن مجرد تعدد هذا لا ينبغي أن تتردد فيه المرأة إذا كان الرجل رجلا صالحا صاحب خلق وصاحب ديانة وإذا ما لا لا ينبغي أن تتردد فيه المره اتباع منهج السلف الصالح يكون في جميع الشرع وفي جميع الدين وليس في شيء شيء معين او شيء محدد دون شيء آخر ولكن نصيحه لهذه الأخت ما لو وافقت على الزواج طيب يعني يقول تقصد بالقار أي كل مرة في عمل الأخ من أخيك أن يعني تكون على تكون على خلق حسن وأن تكسب رضا الزوج وخصوصا ما لو كانت يعني هناك زوجة أخرى تنافسك في الـ الـ الـ الـ الـ الوضع مع الزوج سواء كان في كسب الود او في أداء شيء من الحقوق والواجبات وتذكر أنك لو أو تـ تـ يعني استشعر أنك لو عشت في بيت واحد مع الزوجة الأولى سوف ترين أمور قد تكون فيها شيء مما يبعث على الغيرة فتحاول إن شاء الله أن تكبح من جماح هذه الغيرة وأن تحاول إن شاء الله أن تتحكم بها بحول الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع فالمرأة مجبولة على الغيرة لكن الغيرة قد هناك منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم فالغيرة التي لا تبعث على فعل محرم ولا على فعل أمر يعني مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فهذه هي الغيرة المنضبطة وأما ما تبعث على يعني فعل محرم من المحرمات أو في إفساد شيء من العيش تؤدي إلى شيء من سوء الخلق والكلام البذيء ونحو ذلك فهذه غير محرمة فهذه من باب التذكين ولعل الله سبحانه وتعالى يسر في وقت من الأوقات أن نتكلم إن شاء الله عنه هذه المسألة ما يتعلق بتعدد الزوجات بشيء من التفصيل بحول الله سبحانه وتعالى ونتحمل ما يأتينا من كلام النساء بحول الله سبحانه وتعالى طيب. أخ من تونس يقول شيخا أحسن الله إليكم هناك رجل عندما أتقدم لإمامتهم في الصلاة يخرج من المسجد فكيف تتصرف معه مع العلم أنه يتحدث معه عن سبب خروجه فقال لا أرتاح وراءك أقول لك بارك الله فيك وأحسن الله إليك يعني أنظر أولا في صلاتك يعني مجرد أن يقول لا أرتاح في الصلاة خلفك لماذا لا يرتاح لماذا لا يرتاح وهل هو فقط الذي لا يرتاح أو جميع المصلين إذا كان جميع المصلين لا يرتاحون فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو ذكر ممن لا ترتفع صلاتهم او لا تجاوز حناجرهم او رؤوسهم قال امام قوم وهم له كارهون امام قوم وهم له كارهون فانظر انت في صلاتك وفي يعني سبب نفرة هذا الرجل هل هي نفرة فقط من هذا الرجل او من كثير من المصلين اذا كانت نفرة من كثير من المصلين ف يعني لو تجعل من يتقدم غيرك من المصلين بارك الله فيك وأما لو كانت من شخص بعينه فلاعظ ربي واحد يخالف يعني يشد عن عموم الناس وأيضا مما أذكرك به أن تتحرى السنة في صلاتك وأن صلاتك على السنة فلو يعني غضب بعض الناس على يعني اتباعك للسنة في صلاتك وأنهم كرهوا إمامتك لأجل اتباعك للسنة فأيضا هذا لا مما لا عبرة به بل عبرة باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم طيب أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم أخت سيقام حفل زواج أختها ووالدتها مصرة على اصطحاب هذا الحفل بالأغاني فهل لها أن تحضر لمساعدة والدتها في إعداد الطعام؟ لأنها مريضة وليس هناك من يساعدها علما أن مكان إعداد الطعام ببيت مجاور لمكان الحفل وأحسن الله إليك أختنا الكريمة بالنسبة للحفل أولا استمر في النصح والتذكير ولا تيأس من النصح والتذكير هذا بداية استمر في النصح والتذكير للوالدة ولأختك لأختك التي سوف يكون زواجها قريبا لأختك التي سوف يكون زواجها قريبا استمر في النصف والتذكير بحل الله سبحانه وتعالى لهم هذا بداية وأما ما يتعلق بالمساعدة أما المساعدة في مكان الزواج فلا تجوز لما في ذلك من حضور المواضع التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى وأما لو كان في مكان خارج عن هذا المكان فلا بأس بشرط أن لا يكون الصوت واصل إلى المكان الذي تجلسين فيه تقول المكان مجاور لمكان الحفل إذا كان الصوت يصل فلا تذهبي حتى لو غضبت الوالدة وانزعجت ونزج... ونحو ذلك فلا عليك فلا طاعة في معصية الخالق سبحانه وتعالى والله آلم أخت من المغرب تقول شيخنا برك الله فيكم وإحسن إليكم أنا إمرأة مسحورة وسحري صعب جدا وعلى ما أظن هو سحر لكره زوجي ودائما أطلب منه الفراق وعندما يرفض هو الفراق فأنا أكون في حالة لا يعلمها إلا الله فكم مرة هممت بقتل نفسي بلا شعور ولكن لله الحمد يكون أحد أهلي معي فأنا الآن في حالة صعبة وزوجي يقول أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأرجو منكم أن تدلوني لحل لهذه المشكلة وأن يفك الله ما بي من سحر بارك الله فيكم اللهم أمين وإياك أختنا الكريمة لا يعني هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى شيء من التفصيل ويحتاج إلى شيء من البسط سواء كان لهذه الاخت او لزوجها و يعني انا أنصح هذه الاخت جزء الله خيرا على حرصها لو تتكرم وان تجعل او تطلب من زوجها او تغير فيك يتواصل ان شاء الله معي لأن ان شاء الله سبحانه وتعالى أن يهيأ الله سبحانه وتعالى شيء من النصر ان شاء الله تحاول ان شاء الله ان تجعل زوجك ان شاء الله يتصل بي, بي ان شاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى على الخير هذا اخت من تونس اليوم يعني لما كانت الـ في الاقبال دروس المتعلقة بالسحر كثرت الأسئلة للأخوات طيب هذه أخت من, من تونس أيضا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم هل قول وإياك بعد جزاك الله خيرا بدعة أرجو منكم بيان الضابط في في كو بين قول بدعة أو أمر مباح فقد استشكل علي ذلك وأصبحت أخاف, أخاف من كل ماء قوله لعله يكون بدعة وجزاكم الله خيرا أيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك أختي الكريمة وأنا أقول لك قلت بارك الله فيك وأقول وإياك وجزاك الله, جزاك الله كل خير وأقول أيضا وإياك بالنسبة لقول وإياك بعد قول الـ الـ أحد إذا قال لنا أحد جزاك الله خيرا او بارك الله فيك أو نحو ذلك دعا لنا شيء من الدعاء فقلت له وإياك هذا لا يدخل في باب البدعة وإنما هو من الدعاء المطلق هو من الدعاء المطلق فأن تدعو أن يعطي الله سبحانه وتعالى من دعا لك بمثل مثل أو مثل ما دعا لك تسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاه لك أو مثل ما سأله لك مثل ما سأله لك فهذا من الأمور المباحة وهذا من الأدعية المباحة هذه من الأدعية المباحة الأدعية التي لا ضابط لها وهي من الأدعية التي لم يرد فيها تقييد محدد فالأدعية عندنا إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة الأدعية المقيدة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ معين أو في حال معين أو في وقت معين إما بلفظ معين أو في حال معين أو في وقت معين فهذا الذي يجب أن يتقيد فيه الإنسان بما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء فيه الدعاء على الإطلاق فهذا الإنسان لا يتقيد فيه بلفظ معين ولا بشيء معين من الأذكار والأدعية بل له أن يقول ويدعو لنفسه ولغيره بالخير بحسب ما يتيسر له بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا هو الظابط إما أن يكون الدعاء مقيد فنتقيد بما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم فمثال الدعاء المقيد أن مثلا من أمثلة الدعاء المقيد ما سبق وذكرناه قبل قليل من الدعاء إذا أول الإنسان إلى فراشه فمثلا هذا من الأذكار المقيدة فما كان مقيد فيقال كما ورد ولذلك البراء رضي الله عنه لما اخطأ في في الذكر فقال ورسولك الذي ارسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي ارسلت فيتقيد فيه الانسان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ما لم يكن فيه يعني قيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الشر فلا يعني يعني نلتزم فيه بشيء من القيود بل تقييده يكون هو البدعة يعني لو قيد الإنسان ويقول لا, لا أبد أن يكون بهذه الصورة أو بهذا اللفظ أو بهذا الحال لا أبد أن يكون هكذا فهذا هو، هذا التقييد يكون البدعة الله أعلم طيب لعلا نأخذ هذا السؤال الأخير يا أبا عبد الوديو بالله أحفظك أطلنا اليوم على الإخوة طيب هذا السؤال الأخير أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم انتشر عندنا نشرة جاء فيها حكم الشيخ العثيمين في الانتخابات وهي كما جاء في هذه الكلمة لقاء الباب المفتوح أنها واجب وهذا الأمر مما عمت به البلوى ونريد منكم نصيحة وتوجيها بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى نعم. هذه الكلمة متأخرة ومتقدر. طيب أرسى الله سبحانه وتعالى أن يفسن إليك وإلى جميع إخواننا في جميع بلدان المسلمين وأن يعفوا عنا وأن يتجاوز عنا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم لسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على مسألة الانتخابات وعلى حكم الانتخابات الانتخابات قد أجمع أهل العلم على حرمة الانتخابات وأعني من يعتد بقوله على حرمة الانتخابات وحرمة الدخول فيها أجمع أهل العلم لكن اختلفوا هل يستباح في حال الضرورة في حال الضرورة شيء من ذلك والدخول والتصويت أو نحو ذلك أو لا فالذين قالوا من أهل العلم بجواز الانتخابات إنما أرادوا بذلك بشيء من القيود بشيء من القيود وفي حال الضرورة ومن تلك القيود التي ذكرها اهل العلم في ذلك ان يتيقن الانسان ان مشاركته في التصويت لهؤلاء الوترشحين يترتب عليها خير أعظم من ما لو لم يشارك فيها ويكون هناك شيء من يعني الخير الظاهر فيما يظهر له أنه سوف يكون هناك شاء الله خير أكثر وأفضل من ما لو لم يشارك في هذه الانتخابات هذا الأمر الأمر الثاني وهو أن يكون يعني هؤلاء المشاركون في هذه الـ الـ الـ البرلمانات أو نحو ذلك أو سواء كان في الـ الـ الـ رئاسة شيء من الـ الـ الـ الأمور مما هي من المصالح العامة للمسلمين يكون قد يعارضه صاحب فساد أعظم يعارضه صاحب فساد أعظم فعندها يدخل او قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز ومن عثيمين والألباني عليهم رحمة الله تعالى والشيخ العباد حفظه الله والشيخ عبيد الجابري وغير من أهل العلم قالوا بشيء من يعني بجواز لاجل الضرورة لاجل دفع المفسدة العظمى لأجل دفع المفسدة العظمى لكن من نظر حقيقة في ما يحصل في كثير من بلدان المسلمين اليوم وقد مثلت في الدرس الماضي بما حصل في مصر من مشاركة الإخوان والأحزاب المنتسبة زورا وبهتانا إلى السلفية كحزب النور وحزب العدالة وحزب حزب النور وحزب أظنه العدالة الذي عليه محمد عبد المقصود فانظروا في حال هؤلاء لا ترى فيهم شيء من نصرة السنة وأنا أقول هذه الكلمة وأتحمل ما أقول لا ترى عندهم نصرة للسنة بل تخذيل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإخوان لما صعدوا على أو دخلوا البرلمان مباشرة طمأنوا الناس كلهم وأعني بالتحديد من الكفر التي تخالف شريعة الإسلام طمأنوهم بأنهم سوف يفعل ما يريدون أو ما يريدوه هؤلاء أو هذه الدول وكذلك مكنوا لجميع أطياف المجتمع سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم فانظر إلى حال كثير من إلى حال الأقباط وحال والنصارى ونحو ذلك حتى أن بعضهم له الآن من السلطة ونحو ذلك ما تفوق سلطة كثير من المسلمين وأيضا ظهر بعض الـ الـ الإخوان في لبوس الشر ومكنوا حتى للرافضة ودعوا إلى التقارب مع الرافضة ودعوا إلى التقارب مع النصارى وغير ذلك وحزب النور فيه ما يقارب أو أكثر الحقيقة أكثر من ستين نصران يشارك معهم في هذا الحزب الذي ينتسب إلى السلفية زورا وبهتانا وأيضا فيه النساء نحو ذلك فمثل هؤلاء كيف يرجى منهم نصرة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم كانوا في السابق يكفرون الحكومات لأجل ما, ما كان بينهم من التعاون مع بعض الدول الغربية واليوم هم, يكف هم, هم يعني يسعون ويفعلون أضعاف أضعاف ما كانت تفعله الحكومات التي سبقتهم وفي تونس يقول الغنوشي يقول لا فرق بين الإسلام والعلمانية الإسلام والعلمانية شيء واحد يقول قبح الله ما قلت قبح الله ما قلت فأنتم بارك الله فيكم أهل العلم جعلوا ظوابط لا تكاد توجد حتى يعني الذين قالوا ندفع الشر الأعظم بهؤلاء المسلمين وجدنا أن هؤلاء مكنوا لأهل الظلال وأهل البدع بل مكنوا لبعض الكفار أكثر مما مكنوا لبعض المسلمين وغالبا من يخوض في هذه الانتخابات إنما هو من يريد حظا من السلطة ومن الدنيا وهذا الذي عليه جماعة الإخوان وقد رأيت بتسجيل أحد مسائق الإسكندرية الذين هم يعني يشرفون على حزب النور وهو ياسر برهامي يقول إن الإخوان المسلمين والتبليغ يقول هؤلاء أصول لا يخالفون في شيء من أصول من, من الأصول العامة للإسلام بل هؤلاء يريدون نصرة الإسلام والتمكين للإسلام وكذا وكذا وكذا مما قال سبحان الله سبحان الله هؤلاء يريدون نصرة الإسلام وهم يمكنون للنصارى ويمكنون للرافضة بل لم تدخل الرافضة في مصر كما دخلت اليوم والرافضة اليوم يريدون تأسيس احزاب ويريدون أن تكون لهم حظوة في تلك البلاد بل في جميع بلدان المسلمين ولذلك كان لهم حضور قوي في البلاد التي سقطت فيها الحكومات سواء كان في مصر أو في ليبيا أو في تونس ف والله ما نخشى من ترأس الإخوان في كثير من البلدان بلدان المسلمين والله إنه ليساوي من الشر ما لو ترأس غيرهم أقولها وأنا غير مشفق على نفسي من قولها فأنا أقول والله ما نخشى منهم يوازي ويساوي ما لو حكم البلاد غيرهم بل نخشى أن يكون غيرهم أرحم وأفضل من ما لو ترأسهم هؤلاء يهدمون الدين باسم الدين واؤلئك يهدمون الدين باسم الكفر ولا شك أن هدم الدين باسم الدين أعظم فإن من جاء ليهدم الدين باسم الدين فإن الناس يلتبس عليهم الأمر فإنما لو جاء من أراد عن يهدم الدين باسم الكفر فإن الناس يدفعون في نحره ويردون كيده ويردون عليه ولذلك كان أكثر ما ينفق من الباطل كما يقول الشيخ الإسلام هو ما كان فيه شيء من الحق فيأتي ويلدس هذا الباطل بشيء من الحق حتى يقبله الناس فهذا هي هذا يعني من باب التذكير وأنا والله ما رأيت في شيء من, من البلاد التي فتحت فيها الانتخابات والله ما رأينا فيها شيئا من الخير أبدا جراء تلك الانتخابات والله ما رأينا فيها شيئا من الخير أبدا ما رأينا أن تلك الانتخابات قد أثمرت شيئا من الخير ولا وجدنا أحدا من هؤلاء الذين يعني نصبوا أنفسهم في مثل هذه المواضع وطلبوا من الناس أن يرشحوهم ما وجدناهم نصر الإسلام ما وجدناهم نصر الإسلام بل وجدناهم نصر غير مليئة الإسلام هي هذا بالله سبحانه وتعالى فهذا الذي عندي وأنا أقول يعني باختيار ما كان عليه الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى من حرمه الانتخابات وحرمه الخوض فيها لا شك أن الضرورات لها احكام لكن ما لو تحقق لنا فعلا اننا فعلا يعني نخفف من الضرر الحاصل هذا الذي يعني نقول فيه عندها نعم يعني يترخص في الضرورة ما لا يترخص في غيرها ونسال الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أن يتجاوز عنا إنه جواد كريم والله أعلى وأعلم وصلى الله